نحمده قمنا ربنا انحمده قمنا ربنا انا كنا من قضره مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صدر ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللواء اعرضوا عنه وقالوا ما أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي جاهد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بي إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا تَرَوْنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِيكَ مَثَاوِيهِمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهِمْ مِنْ جَارٍسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا